الموقع الرسمي لفضل الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين محاضرة المتهم الأول تثير مخاوف وتساؤلات ولأنه مبهم. وفي هذا العصر كثر المتهمون وبعضهم كان في الحبس فخرج وللاسف الشديد قال أن الذي أخرجه الغرب أجن ولم يقل بقول موسى عليه السلام هذا تاويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا قد أحسن بي اذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وحقيقة ايها الإخوة لم أقصد ابفداء بهذا الاعلان إثارة بقدر ما قصدت تقريب معاني إلى الأذهان وهي محاكمة لفكر هذا الفكر أرى أن آثاره مدمرة للأمة والمجتمع وأن هذا الفكر على خطورته غفل الناس عنه وهذا الفكر على خطورته بدأ يحيى بعد موات. واننا في السودان مشكلة الموتى يحيون الموتى من الأفكار تحيى من جديد الشوعية التي ماتت واندثرت أطلت برأسها من جديد في صورة صحافة الخرطوم ومن بدأ ينادي بالحرية من جديد وقص على ذلك هذا المتهم الاول فكر ولكني من خلاله اناقش اشخاص وافراد لا اقصد الاساءه اليهم فليست بيني وبينهم تجاره ولا اذ ولا خصومه في دنيا بقدر ما هو الدين وهذه الشخصيه محل الاتهام سبب وضعي لها انها المتهم الاول وليس الثاني والثالث والعشرين أنها تكا تكون محل إجماع عند الناس وهي عندها مكانة في نفوس الناس والدليل أنهم لا يقبلون الحديث عنها وكان بامكاني وبكل صراحة أن أقيم هذه المحاضرة في غير هذا المسجد والطلبات لإقامة المحاضرات كثيرة ولكن أقول بكل صراحة الحديث عن هذه الشخصية وهذا الفكر بالذات في غير هذا المسجد قد يحدث في مشكلة كبيرة جدا ولذلك آثرت واخترت أن يكون في هذا المسجد هذا المتهم الأول هو الفكر الصوفي ولكن الخطورة أن هذا الفكر بدأ يحيا من جديد في صور وألوان كثيرة وشخصيتنا محل المحاكمة هو شيخ الزريبة والسبب في ذلك أنه فتنة هذا العصر وأنا أستميحكم عذراً أن أقول ونحن بين يدي رمضان كان من المفترض ان تقدم محاضره كيف نستقبل رمضان وانا اعتبر محاضره المتهم الاول هي كيف نستقبل رمضان وهي ان نستقبل رمضان بالعقيده الصحيحه اذ ان الصوم وسائر اركان الدين قامت على الركن الاول فاي خلل فيه وقدح في الاعتقاد لا ينتفع صاحبه بصوم ولا حج ولا عمل صالح وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل نارا حاملا هل ننبهكم بالأختلين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع وقبل أن ألج إلى المحاضرة أدخل بمدخلين المدخل الأول أرجو أن أكون موضوعيا أنا لا أريد السخرية من أحد, أحد ولا أريد الاستهزاء بأحد ولا أريد التقاد أحد إلا لمصلحة هذا الدين والرجاء الثاني أن يكون كل مستمع يستمع إلي ان يستمع الي بعدل وإنصاف لا أريد منه غير العدل وإنصاف فإن استمع إلى كلامنا بالعدل والانصاف قبل أن أصبر لقباً معيناً أو حكماً معينا على القول سوف أسأل كل مسلم بينه وبين نفسه ما حكم قائل هذا الكلام إذا كان هذا الكلام يستقيم مع الدين فأنعم وإن كان ضد الدين فالدين أولى من الناس جميعا يحيى ابن معين كان من أهل الجرح والتعديل باعتبار أنه محدث وكان رحمه الله ينتقد كثير من من يوجدون في السنة يقول فلان كذاب فلان متهم فلان خبيث فلان كذاب قال كلما خشيت. ان القى الله يوم القيامه وانا طعنت في الناس قال اقود نفسي يا يحيى كل الذين طعنت فيهم يوم القيامه خصومك قال فاقول نفسي خير لي ان يكون خصمي يوم القيامه فلان وفلان وأن لا يكون خصمي رسول الله يقول يا يحيى وجدت فلان في الاسناد فلم تطعن فيه وهذان خصمان اختصموا في ربهم لأننا ايها الاخوه عندنا في السودان نوع من الحساسية في التحدث عن الأشخاص وبعض الناس يظن أن هذا غيبة وهذا كلام لا أساس له من الصحة لأن الذين تحدث عنه كتب كلاما وقال شعرا وهذا الشعر بلغ إلى الناس جميعا يقول, يقول شيخ, شيخ الإسلام ابن من انتشرت من بدعته بين الناس لا يرد عليه إلا بين الناس لأن هذا انتشر بين الناس وهذا من باب خدمة هذا الدين طيب لنكون أيها الاخوه موضوعين الاتهامات التي وجهوها لهذا الفكر ولهذا الشخص بالذات الاتهام الأول. ضياع العقيدة، ضياع العقيدة هو من أكبر الاتهامات التي تواجه هذا الفكر. أيوة الإخوة، الصوفية في فترة من الفترات اندثرت، ثم أصبحت من جديد تحيا، وأنا عندي سبب بعث هذا الفكر من جديد الآن في صوره الموجودة الآن. طيب. العقيده فيها نقاط النقطه الاولى ادعاء الالوهيه والربوبيه ونسبه هذه للمشايخ والاولياء والصالحين مثلا يقول الشيخ الزريبه عن شيوخه قال دين الفراس للكون حراس أنهم يحرسوا هذا الكون قال برفع راس لإيه هو يواس فراس فر للكول حراس يعني يحرس هذا الكون ومثله قوله أوتاد الأرض في الجبل الأربعة وهي عقيده صوفية أن أربعة من الأخطار أو من الأوتاد يحرصون الكون في في أجزائه وأرجائه الأربعة حتى لا يميد ولا يطرب ويقومون بالتصريف وبفعل كل ما يمكن أن يفعلوه. بل أنا يعني عجبت أي ما عجب ل أحد هذا الفكر في السودان بي بيقول شنو بيقول جبريل ميكال إسراف عزراء هم جنودي في التصريب هم تحت إمرتي كده يا أخوان إنتو... إنت أخوانا ما تستعجل عجل عجل. بيقول جبريل ميكال إسراف عزراء جنودي في التصريب هم تحت إمرتي تطاوع الأملاك بالجود والقراء طيب وكل ذوات الكاف ترهب صولتي يعني كن فيكون قال وإن علوم, اللوحي وإن علوم الله في اللوح كلها أطالعها من قاب قوس الحضيرة وأجود على ام هو يجود على أم لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمتي ده محمد عثمان عبد البرهاني ده محمد عثمان عبد البرهاني بيقول واجود على ام لترحم طفلها ورحمه من في الكون من بعض رحمتي الرحمه في الكون كلها جزء من رحمتي انا تطاوعني الافلاك الاملاك بالجود والقراء وكل ذوات الكاف ترحب صولتي قال وان علوم الله في اللوح كلها اطالعها من قاب قوس من قاب قوس طيب قال انا الحق هو قال عن نفسه منه الحق في الدنيا انا الحق في اللقاء ويوم اللقاء اذا الارض مدت والسماوات فتقطت قال هو ان في الدنيا هو السودان في ان يا يقولون ان السودان السودان أوراد ان السودان أنا مشيت ال يقولون السودان يقولون ان السودان يقولون ان السودان يقولون ان السودان يقولون ان السودان يقولون ان ولا حضر عليه من مجلس الصحافة وشنو؟ والمضوعات يقول قائلهم في هذا الكتاب وأعلم عدد النبت كم هو نابت وأعلم عدد الرمل كم هي رملتي وأعلم علم الله وقصي حروفه وأعلم عدد البحر كم هي موجتي؟ أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة أنا الواحد الفرد ما الكبير في الله الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة لو كان فيه منشورات تهاجم الحكومة لصدر هذا الكتاب ومنحه أما وفيه كلام يخالف الاعتقاد ويطعن في الدين ويقود إلى الإلحاد والكفر والزندقة فلا أحد رسال الله السلامة والعافية يقوم وينبلي لهذه العقيدة وفي النور البراق في متح النبي المصدى صفحة 216 قال محمد عثمان المرغني الختف طيب نقول أيها الأحبة يقول محمد عثمان الختم الكون كله هذا ادعى القلوهية والربوبيه وكل الملك أجمعه أجمعه أعلاه أسفله في طي قبضتنا نار الخليل خبت من سر تفلتنا ونار موسى أضاءت من محاسننا وطور دكا وخر من منصعقا لما رأى النور إجلالا لرفعتنا وأيوه لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا هذا قاله محمد عثمان المرغني صاحب طريقا صول وجولا حتى أريد أن هذا السودان لا تقوم له قائمة بغير اعتقاد صحيح والله على قناعه أن السلام القادم بمخاطره وأن الضلال القائم وأمريكا ومن حولها لا يرد كيدهم إلا بتنقية العقيدة وبناء جيل مصادم موحد يعرف الله وحر لا يركن ولا يستعبده البشر هذا هو القائم الآن الموجود يقول رأيت العرش محمد والكرسي جميعا وما في اللوح من خط وشكل وكل عوالم الدنيا أراها كخردلة وذا من فضل فضلي يعني ما قال بفضل الله أنا الكون كله شفته وبقى تحته قال وذا من فضل فضلي والبرع يقول عن أولياء الله أيا رجال الغيب يا أخواننا البرع المشكلة أنه البرعي كتب كلامه جانب. وما, وما ناكل. ناكل في ناس يقول لك يا اخي اصل ما عندك حل الا حلني يدق لي ما قال وكتابه في الغلط يدق لي قال الكلام لكن ده ما معناه توريني شنو توريني شنو معناه حي اصل حياتين لي ما قال لكنه هو قال هو ذاته قال انا قلت ايه تقول قال هو قال انا ما كده والناس بتجي اوله لما قصد كذا هو لكن قاصد كذا والدليل إنه ساكت الا يا رجال الغيب انتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم اي ضيمون وأنتم وانتم حمايتي الأولياء الاولياء والهذع عشان وقد فاض بحركم فحاشا وحاشا ان تضيع عيالكم وهو من نوم وأنتم عيال الله والامر امركم اذا شئتم شاء الاله تشاءون ما قد شاء ولله ذركم اذا شئتم شاء الاله والله يقول لنبيه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء لنبيه بل الناس برزول ده عنده شيء عجيب هو مرات بيقول, بيقول مثلا عنده قصيدة يمتح في أبوه يقول عند الله وعندك سر القوم يطاهر عندك عند الله ابنه وعندك قال مناس يتخذوا قالوا الله ما بيجيبوا مع زول بواو بل واو تقول عند الله ثم عندك لكن ما تخدبوك مع الله صور. كام قاله في قصيرة ثانية قال شو شن... قال لو عندك وعند الله سر القاب يبني وجه الله استاذنا عندك وبعدك عمله ما قدم الله في الأول في الأول قدم الله الناس لما استقر على قدم أبو عديل وجاب الله بعدك بعدم بعدم عندك وعند الله سر القاب يبني وجه الله استاذنا انظر إلى هذا الضلال المبين طيب, طيب. تقديس, تقديس البشر شيخ الزريبة وهذا الفكر بالجملة يدعو إلى بيب تقديس البشر أعطيك مثال, مثال. يقول. يقول شيخ الزريبة دي. سلم بيب لقومك بيب ثم بيب كن عبدا لهم, لهم. وخشاه يوما كخشية الضيغن سلم لقومك قالت اولى الصالحات سلميهم ثم كن عبدا اخواننا رجل يقول لك اعبد غير الله دعا الى عباده غير الله سلم لقومك ثم كن عبدا حتى في الضفر لو ان عندك رقيق قال عليه الصلاه والسلام لا يقول احدكم عبدي ولكن ليقول غلامي فتاي لأن لفظ عبد لبضي شنو؟ شرعي عند في الشريعة مدلولان إياك نعبد وإياك نستعين أعبد الله ولا تفرق به شيئا ذلك ذكرى للعابدين العبودية ذرية من حملنا مع نوح إن انه كان عبد شكور وعباد الرحمن العبودية ربي صارع حتى لما تجيء ذول مملوك مش بيقولوا إنه هو ليك عبد لا تقول عبدي تقول شنو غلامي شنو وفتايا لا يقول عبدي لأنه اطلع صارع وتحرز منه وشيخ الزريبة يقول سلم لقومك ثم كن عبدا لهم وخشاه يوما كخشية ضيعني طيب ثم يقول عن الاولياء انظر الى هذا التقديس منهم مساهد منهم خفي الحال منهم مجاهد منهم عليم بالغيب باطن وباهر قال ان من الاولياء من يعلمون الغيب باطنا وظاهرا والنبي عليه الصلاه والسلام قال في القران ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت لا من الخير وما مسني السوء ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب والغيب اثبته الله لنفسه بالنفي مع الاثبات قل لا يعلم هذا النفي من في السماوات والارض الغيب إلا الله النفي مع استثناء وإثبات الأمر لله وهذا أقوى أنواع الحصر والإثبات كقولك لا إله إلا الله نفي وإثبات بالحصر وهو يقول منهم خفي الحال منهم مجاهد منهم عليم بل غيب باطل وهذا لو قاله دعك من, من شيخ الزريفة. لو, قا... لو قلته لو قلت أو قاله شيخ الهدية أو قاله شيخ بزيت ضلال محض ينبغي أن يرد على صاحبه. فالأولياء لا يعلمون الغيب. بل هو يقول إن نابك خطب وتنزيل. فقل يا نبي الله إسمع ولي الله إسماعيل. قالوا وقعدت مصيبة نادم إسماعيل الولد. وهذا ضلال بل يقول عن الأولياء والصالحين في مدحب طبعاً يا أخواني أكلمكم الناس المديحدة ما عارفين الفشل الناس طربانين بس عاجبين النغم والله واحد يسمع في مصر المؤمنة بأهل الله يطوطح في راسه ويحرك في قرعين بتحي. ما عارف المعاني ذاته الفيديوهات ما لكن هي زمان على لحن بتاع من الأغاني فجراه القديم ذاته هو داري الديب تركي حسن الناس المزينين شايرنا أسر بحدي وخاتلنا في العربية واحد مزين تركيب معه وعلى مستويات عليا قولك يا شيخنا أشغل لك حاجة نجد قول ده قرآن كلام جميل. هو والد لك المتحدث فيه شنوص؟ قال في الثلث ناديهم يا خنف ربنا وفقدكم تتلت ثاني بقوس الناس لشن في الثلث ناديهم قوموا صيح بهم أقبى منهم ولاهم والحمال عليهم والحمال عليهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم شنو؟ أنا ساء ما يزرون في التلت المضاحة في التلت ناديهم قوموا صيح بيهم مش تصحيهم صيح بيهم بيهم أكبر منهم مليون وعشانا أقول لك إنه دعاة واستغاة تأثى قال والحمالة تطمين والحمالة شنو والحمالة عليك لو, لو كان لو قال لو واحد قال قوم صحي الناس قل بيه انت صحيت اذا صحيت انت. انت انت حسن منه الحمالة عليك هذا كلام مردود والصياغ يرفضه تماما طيب شيخ الزريبة يمدح شيخه <تصفيق> اخوانا شوف انا, أنا اكلمكم المشكلة, المشكلة عندنا في السودان, في السودان الناس بتاخذ الدب العقل ياخدنا مكتوب في الناس العب العب العب. ياخد الكتب ازواج كتبوا عديدين نحن ما علفنا عنه هو مثلا لنكي يقول أنا ما كتبت او كتبت وتبت لكن قد كده, كده كتبتها بتابتها المشكلة الناس في السودان عندها عقل فاول حاج ما بكم يعني هزان تجاب الكلام في بتاعه من ازاهر الرياض, الرياض. الرياض. الذي كل من الموجود في أزاهر الغياب روج له عبد الرحيم على طريق شعر سهل ميسر في ألسنة الناس هو ضلال نفس الكلام الموجود كان قليت لكم كويس؟ أنا أقول لكم من أزاهر الغياب يتكلم على الشيخ أحمد الطيب يقول قال وكان الولي الصالح كويس صفحة 74 من الكتاب ازهار رياض وكان الولي الصالح كويس الزاهد الفقيه الامين وابن محمد بن ابي عشد قد سمع رجلا بحضرته يقول زياره سيدي الشيخ احمد الطيب رضي الله عنه الحج الازغر فقال له ليس كما قلت بل زيارته الحج الاكبر زيارته بعد ما مات بعد ما مات مش في طريحه الحج الأكبر العقيده دي فاتت وما قالها البرعي قال عن شيخه كون زاكي فم المفيد زرت حجه رؤياه عيد شيخه زرت حجه ورؤياه عيد طبعا هو سماني وهذا هو هو شيخ سمانيا والبرعي يتحدث عن عن عن عن, عن, عن الشيخ السماني عن شيخ السمانيه في السودان الذي هو الـ احمد الطيب يتحدث عنه بشنوبر عن احمد الطيب شنو؟ قال فهو الغوث الكبير اللقيمان خبير ذاكر مولاه الواحد الكبير يحضر مريد في النزع والجبين للحجه يلجن باحسن التعبير وليه يؤانس في الوحدة في والشبير في جنان الخلد شاهد مولاه الكبير البرع بيقول انه احمد الطيب اي زول بيجي في الغبر احمد الطيب بلقنه يقول لك قول الله وقول الرسول يقول كده ويحضر معك ويانسك ويقعد معك في قبره واي زول من مريدين الشيخ احمد الطيب الشيخ احمد الطيب بيكون معاه في القبر بلقنه اول حاجة عنده ما بيحضر من قبره الواب في شمال الظلمان من من حلة الشيخ الصيب في شمال الظلمان بيطلع يمشي الضريبة في ذو الماكنات يلقنوا في سكرات الموت ولما يجي يدفنوا يحضر في, في القبر ويقول للملايكة خلوه ويوريك ويثبتك في القبر ده ما ضلال ده ضلال يا أخوانا أنا والله أنا والله أنا بستغرب والله أنا مشفق يا أخوانا كان الكلام بتاعنا ده ضلال إذا كان التوحيد والعقيدة الصحيحة ونبذ البدع وليس ما وكل ما لم يكن على أهل النبي وصحبه دينا فلن يكون لدينا اليوم دين مسائل إذا كان ما هي مستقيمون كيف يسمح لمثل هذا أن يكون على قمة السودان بل هو الآن شيخ السودان المعظم عنده طيب التهمة الثالثة في ضياع العقيدة ادعى الالوهيه والربوبيه تقديس البشر الممارسات الوثنية لكن كتاب ورد برضو أنا ورد لكم شوية في في ورد البشر البشر لأنه هذا ورد من ورد بالمناسبة ورد ورد ورد د التغديس البسب وبه دخلت الله هد أنا ذيك مثال كده خلي كذا صوفي خلي واحد تلقاه على اعتقاد السلف ويجي صورة سارة بالله تلقاها في بيت ولا في الحفل ده دي ده يا ده ده ده ده ده في زمن ده كانوا ده ده ده فنانين كانوا شنو؟ رجال شنو؟ مقطوع شكه. شكه يعتبر بلاد المقطوع شكه بالصلاح هل يجوز تعليق صوت؟ طيب كيف دخل الشر على الأمة بتخديس خمسه رجال مالو صالحين وأن كونه عبود خمسة رجال صالحين هذا لا يدخل في الرجال الصالحين لأن طاغوت من عبده من دون الله هو شر هو راضي تلقى واحد في الحافلة تحت معلق صور زاملة بجوز؟ إيش ده مال زملة فتاة ما ذنب جوز؟ لا دي دي دي دي دي يعني ثلاث فيها واحد الجاو الجاو معلقه في بيته هذا عنده بغض لأمريكا وعنده كراهية لأمريكا لكن هل هذا يجوز؟ هل يجوز تعليق صور الشيوخ ولا سيا الشيوخ شيوخ ما ده المدخل دخل خلاص هو الشيوخ دين حتى لو في زوجة الجا على جوز صورة لاعب ما فيه لكن مين معلق صور الشيوخ؟ الجماعة ماذا عنده عقيدة. تلقي معلش هذا يقول مرة يعير الصورة وكيفية يقول لك بزيد إيمان. ناس قومينه ذاته عملوا كده عملوه نشأ بزيد إيمان ماذا ينظر؟ لكن من الذي يضمن الأجيال؟ لا يجوز لا يجوز تعليق صور الصالحين أما طالعين لك كما خلو فراخ صور الصالحين ما يجوز خلي بعد ذلك الفنانين والناس الكورة والناس اللي تعلي صور الصورة الصالحين الصالحة ما في المساعدة أظن هذا الكلام واضح طيب هنا كلام غريب جدا في أزاهر الغياب أنا أرى أن الضلال الموجود في أزاهر الغياب ترجمه البرعي شعرا للناس طيب ماذا يقول يقول ومن كراماته ما أخبرني به الفقيه العلام محمد ولد التهامي يتكلم عن الشيخ قال وكان عن الشيخ يعقوب وكان للشيخ يعقوب رضي الله عنه تميه وله ست بنات فشكى له يوما عدم الولد الذكر فأمره أن يحضر عنده بعد صلاة الصبح من يوم الجمعة واحدة أن يحضر عنده بعد صلاة الصبح من يوم الجمعة واحدة من بناته فأحضر من اختارها منهن في الوقت المذكور فمر يده عليها تاليا ينفو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب فقلبت ذكرا كاملا من حينها وقد عاش نحو من خمس وخمسين عام وخلف بعده ولدا يدعى ولد أبي ورد وهذه كرامة مشهورة في بلاده أوضح من نار على علم الشيخ درد الكلام ده قلنا كده هنا مكتوب الصفحة كم مكتوب صفحة ميتين ثلاثة وثمانين صفحة ميتين ثلاثة وثمانين طيب الكلام ده دي ده ده ده قال صاحب كتاب ده ده اللي هو عبد المحمود ابن الشيخ نور الدايم ده الشيخ ده ده ده ده ده ده له سلم يا ولد القلب البت ولد للشيخ ده سلم له سلم يا ولد القلب البت ولد دي نفس العقيده ونفس العقيده نفس العقيده عباره نفس, العقيدة, نفس العقيدة, ونفس العقيده طيب شوف ثاني العقيده صفحه 331 واحد وثلاثين قال ومن كراماته من كرامات الشيخ الطيب كنت ممن صحب الشيخ لا من كرامات الشيخ تتت زمنا فرأيت منه كرامات شدة ومنها أن امرأة من نسائه طلبت منه أن يشتري لها خادما خادما خادما تخدمها والحت عليه في ذلك فأمرني أن أحمل فأسا وثوبا وأن أمشي معه إلى شجر هناك فوقفت تحت الشجرة وأن أقطع منها عودا على قدر قامة الإنسان فلما فعلت ذلك أمرني أن أضع الثوب المذكور على العود ساتراً لها به وأن أتنحى عنها قليلاً, قليلاً بحيث أن أكون قريباً منه ثم أخذ سبحته وصار يدقي الله بهمة عالية والعود أمامه ثم رفع صوته قائلا بخيتاً بخيتاً بخيتاً فرأيت ذلك العود تحرك ثم صار أمةً فأمرني أن أمسك بيدها فأخذتها إلى أن أوصلتها لزوجته فعاشت عندها زمناً طويلاً ثم توفيت أنه شنو؟ والله يحبه ما يعلم <تصفيق> كله ربزحيك جداد براوزة عليه طيب قال توفيت قال بيخليها تتوفى شكوش قال بيخليها تتوفى شكوش بعدين الخطورة وين الخطورة انه دي عقيدة الشيخ عبد الرحيم شيخ الناس في سوزان دي قال بيجيبوا يبرد كبر النير من نيرة. الابيض بتعلم قادة سمائي قال ومصطفى عركينة وضعت المكروم وتت الفلاتي الجلب العود مفصول. إذا ضحى من عقيدة زود يعقد البرعي. وقال في شعر قال مصطفى عرقي مصطفى وزع ركينا. وضعت المكروم وتت الفلاتي الجلب العود مفصول. العود. فجبن آدم أفهم. البرعي هذه عقيدة. هذه عقيدة المقعية التي أخذها من أزاهر الغياء وكون الشيخ يحضر وينجيه في النزع قال عن الشيخ أحمد الطيب البذكر اسمه عند القبر يسعى تجي في أي قبر في الدنيا تقول محمد سيد مات دفنوه في مقابر الصحافة تجي تحفر القبر تقول هذا قبر الشيخ أحمد الطيب والناس كله عارفينه أن الميت منه محمد سيد صلوا الجنازه وقالوا رحم محمد سيد جُخَت محمد سيد في القبر قال لمجرد أن فكر الشيخ أحمد الطيب البرعي قال صاحبه في القبر لا يعذب ولا يسأل الناس الجذابوا عن البرعي إذا كان كلام صحيح بجوز ان يذكر اسم إنسان عند القبر فلنبدأ بالصحابه نقول هذا قبر أو بكر الصديق وندخل فيه محمد السيد ينقول هذا قبل عمر بن الخطاب وندخر صادق المهدي وكتبت حكايه ان نبدا الصعاب عند حبكه الناس تشمس تشمس الاعتقاد الفاسد تشوز. والله هذا اعتقاد فاسد يا اخي هل لاحد بذكر اسمه ان يسعد الناس بغير عمل من بطل به عمله لن يشرع به نسبوا يا فاطمة بنت محمد استنقذي نفسك من الله إني لا أغني من الله شيئا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأقربيه ولفاطمة فلدد كبده رضي الله عنها وعلى أبيه الصلاة والسلام يقول استنقذي نفسك إني لا أغني من الله شيئا شيئا انظر لهذا الاعتقاد أحوان أنا أرجو من الأول أن يكون الكلام الذي أقوله واذكره قلت من الاول ارجو ان يكون كلاما موضوعيا من اقوالهم هم لا افتري عليه الا ان ينكروا ويقول ما قلت وهذا هؤلاء الذين طبعوا الكتاب علي كذبوا علي او يقول قلته وتبت الى الله عز وجل اما الى غير ذلك يظل متهما اولا ولانه في ناس اخر منهم ولكن خطرهم واضح قد يكون فراش منه خطرهم بين أما هو يخفى على كثير من الناس بأنه قالوا الفاضل وأنه قالوا كذا وأنه قالوا كذا, كذا طيب الممارسات الوثنية ومن المعروف أن هذا الفكر صلى الله عليه وسلم يقدسون الحجاره ويأخذون التراب ويتبركون به ويقدسون احجارا لا تنفع ولا تسمن ولا تغني من جوع لمجرد انها بنايات بنيت على رجل هم يزعمون انه صالح ولو كان صالحا ما اغنى ذلك عنهم شيئا انا أبعثك على ما بعتني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدت قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا تمصته ولا صورة إلا رتخته نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر وأي ابن عليه وأي جصص وأي وقعد عليه رواه مسلم وكثير من الأدلة والنصوص الموجودة في هذا الباب ثم من التهم الموجهة اختلال المرجعية اختلال المرجعية ومن الاختلا اختلال المرجعية عدم احترام الكتاب والسنة والاعتداد بالرؤى والأحلام والمنامات والقول بأنهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام الثابت عند هذه السنه والجماعه ان رؤيا النبي عليه الصلاه والسلام حقه وانه يرى في النوم ومن راه في النوم فكانما راه يشوف في اليقظه في اليقظة وان الشيطان لا يتمثل به عليه الاشخاص والسلام اذا اتى المسلم على صورته الحقيقيه فتلك الرؤيا حق اما ان يقول ان يقال انه يرى رؤيا يقظه هذا في اشكال اسمع الى كلام الشيخ الزريدي يتحدث عن الأولياء والصالحين. الحين. يقول ورووا حديثا صحا عم مختارهم بغير واسطة البخاري ومسلم. ورووا حديثا صحا عم مختارهم بغير واسطة البخاري ومسلم. هذا كلام حديث؟ كيف رأوا هذه الحالة؟ بغير وسط المخارب المسلم ولذلك هو أيضا من الإشكالات التي عنده أنه يستدل بقصة موسى عليه السلام مع الخضر و, و ويرى أن أنهم يمكن أن, أن, أن, أن, أن, أن يحصل ذلك لهم يعني أنا أدل أجل الكلام بتاعه وشعره الذي قاله يقول الشيخ عبد الرحيم في كتابه ودوان شعره المعروف برياض الجنة ونور الدجنة في قصيدته أهل الطريقة 738 القصيدة بعنوان أهل الطريقة صفحة 138 يقول وإذا بدأ لك منكرا الفيته في قولهم أو فعلهم بمحرم واحد من الجماعة ذي لو عمل أي حاجة محرمة أوله بفقه ما تشابه منهم تأويل خبر معول ومترجم يجدون نمس الأجنبية عندهم الأولي والصالحين لما يلمسوا الأجنبية يجدوا شنو؟ إن صافحت يدهم كذات محرم عندهم زي شنو زي المحرم للخضر مع موسى الكليم كلام قضية فيها الكفاية للفتى المستفهم قتل الغلام وللسفينه خارقة وبنى الجدار بغير أجل ففهم علم الحقيقة من أباح بسره للغير أهدر ماله بعد الدم لم يستطع موسى الكليم لخضره صبرا عليه فكيف بالمتعل معنى هو بيقول إنه بعد قال و حديث حديثا صح عن مختارهم بغير واثق شنو؟ البخاري و شنو؟ ومسلم وهذا من اكبر الاشكالات الموجودة الموجوده عند هذا الفكر ومواصل ان شاء الله بعد العزه القول يا اخوه الان يعني من الـ من الـ من اختلال المرجعيه مساله رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم يقظه ومن من الأمور التي أثرت على هذه المسألة يعني مثلا في كتاب جواهر المعاني كتاب التجاني صفحة 97 الشيخ التجاني يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وعلمه صلاة الفاتح وقال له إنها تعدل كل تسبيحة وقعت في الوجود وتعدل القرآن ستة ألف مرة هذا الكلام الرجل ده قال أنا جبت من وين لو قال جبت من راسي يقول له, له كلمني الرسول عليه الصلاة والسلام وأتاني يقضة لا مناما وهذا يحتاج إلى دليل هو مخالف للنص من رآني في المنام فكأن من رآني شنو في اليقرة بعضهم يحدث الحديث يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقر وهذا لا يوجد حديث بهذا النص وبأرض الله من رآني في المنام فشنو فكأن من في اليقرة يعني بلغ من زلت من رأوني في اليقرة من الصحابة أو مثلي مثل ومثل الصحابة ليس في ذلك شك أنه رأاني يعني رؤية حقيقية ليس في أشنوك كذلك فإن الشيطان أشنوك لا يتمثل به كويس والرد عليه إذا كان هو يرى ربما سلم جاقظة لي. يعلمه ذكر من الأذكار لم يكن هو أولى من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وعائشه لما اقتتلوا ان يقوم المسلم وان ياتيهم يقظه فيحسم القضيه يقول الحق مع فلان بايع فلان انتهى الكلام لو كان جاء يقظه وقال لهم بايع فلان كان بي... كان بيحصل اي اقتتال كان بيحصل اقتتال هل سر المسلم او يسره هل ي... هل يسر المسلم يقتل اصحابه وتراق دماؤهم هل يسره ذلك, هل يسره ذلك؟ لا, لا. اذا لماذا لم يأتي يقمه ويقول لاصحابه الحق مع فلان والحق مع فلان هذا الكلام أيها الإخوة من الكلام الباطل ثم يقول ابن حجر رحمه الله تعالى ان انحلال انحلال عقده الزندقه باعتقادك ان الخضر نبي ده بيحل حل قولة الزندق لأنه ده كل من الزندق ليه؟ يقول لك إده المرأة كان نزل زي ما قالوا في كتاب العلميه العلمية إنه الشيخ زنى وماجور على زنا لماذا؟ لأنه لا يحاسب لأنه رأى في اللوح المحفوظ أنه زنى وطالما أنه رأى في اللوح المحفوظ أنه زنى فهو زنى إجراء لقدر الله لو ما زناك بك كلام الله المكتوب هو كذب. لكن انت كان زنيت مكتوب على آخر مقعد عشان كده تتحاسب هذا تعطيل الحدود يعني. بعدين لما يقيمون حد عليهم. والله في باللوح المحفوظ يقول خلاص إنت مشكينكينكينك. الناس الناس جريحتي راح راح شوف باللوح المحفوظ ذا القول بالعلم الباطني. يقود إلى تجوز الخروج على الشريعة والاعراض على الكتاب والسنة أليس هذا هو الحق؟, الحق؟ إنه بيعرض على الكتاب والسنة؟ شوفنا وريك الخضر قال وما فعلته عن امري معناه من منه؟ من الله عز وجل عنده وحي وقال عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا والرحمة النبوة وما أرسلناك إلا رحمه للعالمين وبعده قال واتاني رحمه من عنده فشنو واتاني رحمه من عندي فاميت عليكم ان نلزمكموها وانتم لها كارهون الرحمه هي شنو هي النبوه فهذا رحمه اي النبوه اتيناه رحمه من عندنا وعلمناهم من لدنا ما في شيء لذن من لدنا اي من عندنا واتيناه من لدنا شنو علم وليس, وليس في ذلك خروج على الشريعه, الشريعة. لأنه, لأنه شوف, شوف, شوف, شوف آه آه, آه, آه مثال ما تعلمه الخضر تعلمه <تصفيق> الخضر لموسى إنما لو كان في موسى, موسى, في يعلم موسى, موسى يعلم ما يعلم الخضر فعل شروف ما فعل الخضر والآن يجموذ ذلك هل هل تخرق السفينة وتنقص قيمتها أم تصادر كلها؟ هذا يفعله أنت أنت كيف؟ بتكون داعي من زور جيتني يقول لك هاك ستين لي بتقوم تشيله بتقول المال شنو؟ تلت ولا شنو؟ دي نفس شغل السفينة المال تلت ولا شنو؟ ولا, شنو؟ ولا شنو؟ هذا العلم الباطن ددد له العلم الباطن ده, ده, لعلم ده, ده اللي طيب, طيب, طيب. عمل شيء قتل الالم القتل الان موجود لمن خرج على الشريعه لكن الحاكم اذا لم يعلم ان هذا خرج على الشريعه يقتله لا يقتله متى يقتله اذا ثبت ان هذا خارج على الشريعه على الشريعه حكام يقطعون رقاب اقوام ارتدوا او خرجوا على الشريعه أو, او افسدوا في الارض فالقتل ثابت وهكذا يعني ليس في الامر شنو علم باطل ثم التكريس للخرافات والغاء العكع حتى الف احدهم واسمه ابن باطيس كتاب سماه مزيل الشبهات في إثبات الكرامات باسم الكرامات أتوا بالخرافات والمرتكات يعني حي حاجة, حاجة شوف من إلغاء العقل والقدام والقدام المضبوط بالكلام الذي قبله الخضر عليه السلام ناس يقول لك الخضر حي, حي, حي. وبشرب من الأزيار والسبيل وبيجي حوم وبكون لابس هدوم رثة مقطع بالله العالم الاسلامي ده كله الخضر متفهم ده في السودان تخيل خيل خيل. العالم الاسلامي ده كله ما لاقى الخضر حي في السعوديه ولا في قطر العالم الاسلامي ده كله ما بقول الخضر كان بيجي يشرب مويه في السودان بلا خضر لا عجباهم من لا في يخلي الخليج خليج دي يجي في السودان اخوان الكلام هذا ما يا ابدا ما في له داعي اذا الخضر ده مذكور لنا في السوره يا اخي الخضر قبل النبي عليه الصلاه والسلام وما محمد الا رسول قد خلف من قبله والخضر بشر وقبل نبي سلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد اف انتم فهم خالدون كلام واضح وشو وقس على ذلك تعالي شوف الكرامات <تصفيق> التي تحدثوا عنه كويس أنا ما اعرف محمد عثمان عبد البرهاني والبرهاني أنا ماذا نمشع له نمشع عنده الجامع جميل جمال وكبير كبر وما شاء الله مغدق عليه يغدق عجب خلص. عجب خلص. شيخ في تبرئة الجمة في نصح الأمة يقول وأنا أبرئ وهذا كلام ليس عنده إسناق ليس عنده فيه إسناق قال وقف علي في المنبر وقال أنا البحر المسجور أنا البيت المعمور أنا الرحمن أنا الجبار أنا وجه الله أقود للشيء فيقول كان موجود في الكتاب تبدأ الذمة في المسح الأمة جقال من كرامات شيخي شو الكلام ذكي شو الكرامات بس ما تطلع من الجامعة خليه يقعد يحلو كرامات لما أقول لكم الكرامات الكرامة عن شيخي عن أبي يزيد الإصطامي أنه قال كان هناك شخص من الأولياء غاب فلما قدر قالوا أين كنتم قال كنتم مع الله ذهبت إلى الله ورأيته وجلست إليه قد تقاعد مع الله أشوفكم كمان قال فكان, فكان ابو يزيد, يزيد داخل, داخل غار فخرج فقال الرجل ماذا قلت, ماذا قلت؟ قال قلت وايث الله قال له ابو يزيد لان تراني مره خير لك من ان ترى الله 100 مره قال فصعق الرجل ومات الرجل قال طلع بخبر وبعد شهر وضو ميت قال ابو يزيد إنه لما رأى الله على قدره ما حصل له شيء ولما تجل الله له على قدرنا وصورتنا ما قاقف مات الكلام كان موجود في كتاب تذريئة الذمة في نص الأمة ألف شيخ المرهاني راقت في السوق الشعبي بيجاني والنبي يقول في بيش بيجاي جووز بيجاي, بيجاي. بيجاي. راقد بيجاي في السوق الشعب ألف كتاب زيتا وعنده أدباع في ألمانيا يا أخوان أنا ما عارف الناس معاهم دين واحد بيقنا دي برهاني كان ما قريتهم لما قريتهم أخوان شوفتهم مرة عليك ولا مرة عليك وقص على ذلك شوف هذا فكر بالمناسبة أسأل الله السلامة والعافية من التكريس لخرافات أثر على النهج الإصلاحي اثر على النهج الشوف الاصلاحي وقال الى المبالغه في الاشعار وصرف الناس ثم تفريق الامه واضعاف, وإضعاف جهودها بالابتداع في الدين ولا سيما في العبادات انا اديك مثال حاجه بسيطه جدا هي من المسائل الموجوده في سائر المساجد الدعاء الجماعي بعد الصلوات الناس يقوموا بعد الصلاة إمام يقولوا له شيئا شئ لليل الفاتح والفاتح يدخل في المجدد مرات الصلاة بدون مكرافون والفاتح على المكرافون مرات الصلاة دائت دقائق والفاتح سبعة دقائق كل ناس براه ويشير الفاتح ولو صليت ما شئ لولفاتح يشوفوها الصلاة بيسموها صلاة صمة واحد من أخواننا قام صلي بهناس سلم وقاها مقبل عليهم واحد قال له شيئا شئ شيلنا الفاتح إن شاء الله تقول الله كتيركم بس بشيلنا الفاتح إن شاء الله يقول الله كتيركم بس بشيلنا الفاتح الفاتح لي عندك من بحت يمشي يمشي السؤال هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلوات مكتوبة؟ الإجابة نعم خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة هل كان يدعو له بعد الصلاوات؟ لم يكن يفعل عليه الصلاه والسلام ولا أصحابه قال الإمام مالك في المدونه الكبرى والامام اذا جلس بعد الصلاه يدعو للمامومين اراه مبتدع دليله قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اول ما قال استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ثم ذكر الأذكار وكلها. قال فانصرف. قال فقوله فانصرف بالفائض يدل على أنه بعد الأذكار لم يكن يقول شيئا. وطالما نقلت الأذكار ونقل استغفاره ودعاه الله عند على ذكرك. ومنك السلام، منك السلام. طالما نقل هذا. لماذا لم ينقل أنه كان يدعو للناس؟ بلا كلام ذلك الرماوي. كلامها ما واجهد. ما وجي يعني تحس الذوق قلنا انا قال ان قال فلان وفلان الاشاعري عقيده التجاني طريقه المالكي مذهبا شفت بليم ورتك يا طيب لماذا لا تكون طريقتك طريقث من؟, من مالك, مالك. وعقيدتك عقيدة, عقيدة, عقيدة من عقيدة مالك, مالك سمع الله يقول لا ال ال ال الأشعري عقيدة لماذا لا تكون المالكي مالكي عقيدة المالكي طريقة المالكي مذهبا. مذهبا وهذا خير لأن اعتقاد الإمام مالك, مالك واعتقاد السلف الصالح وطريقة الإمام مالك سنة ومذهب الإمام مالك الفقه القائم على قصور الكتاب والسنة رحمه <تصفيق> الله تعالى لكن, <تصفيق> لكن هذا أيها الإخوة من العبث وهذا <تصفيق> موجود الآن في السودان الإخوان شوف المالكية عندهم رأي اسمع كلامك عندهم رأي في من يدعو بينه وبين نفسه بعد الصلوات المكتوبة بمفرده عندهم في ذلك كلام. الزول ن صلى العشاء. براه دفع إليه وسأل الله. المالكيه قالوا بالنعم. وليس كلهم سنكون دقيقين شنو؟ ما بعضهم منهم الشاطبي رحمه الله تعالى. منهم ابن الحاج. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه دبر الصلوات داخل الصلاة قبل السلام، وأنه ما ثبت أنه دعا لوحده وإنك هذا في خلاف بين الفقهاء أنه يجوز ذلك لأنه الدعاء في كل حال طالما لم يصاحب الدعاء بدعا ودعا الإسلام بينه وبين نفسه يقول الشاطبي في الاعتصام في من سأله عن الدعاء جماعة بعد الصلوات وسبب تأليف كتاب الاعتصام كله الدعاء الجماعي الكتاب كله مجلدين في الدعاء سبب رجو رجل صلى بالناس في الأندلس اعتادوا الدعاء على الصلاة صلى ولم يدعو فجاءوا يشكونه للشاطئ يقولون فتاء فلان أتى منكرا من القول وزورا صلى ولم يدعو بنا ولم يدعو لنا قال قولي قوله وهي من البذع قال له دي من شنو من البدع فارادوا اي حجج دارئنا اقول كتبوا في كتاب شنو الاحتصام شوف دارئ حج قوله قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب حتى الامام بده يدعو بعد الصلاه بيعمل هيك وقال ربكم ادعوني استجب لكم يا الله وبعد كنا نشوف يا بيجيب الايه في الاول شو الكلام شنو ها على دليل قال الشاطبي يقوله هناك هذه الآية مرت على رسول الله أم لم تمر؟ قال مرة قال لماذا لم نفذها كما نفذتها أنت؟ سكت, سكت, سكت قال هي آية ولكن فهمها ليس كفهمك فإن هذه الآية مش مرت عليه هي عليه شخص انزلت ولم يفهم منها ما تبادر إلى ذهنك وقال أنه أنها من البدع. وأحياناً عند العامة تكون جزء من الصلاة. ومن قصر فيها كأنما مشلوق. كأنما قصر في الصلاة نفسها. طيب يا خولنا. الصلاة حركات وأقوال وأفعال مبدوء بالفاء بتقريب الإحرام مشدوم مشلوق. فيها دعاء. ما في دعاء. الدعاء ينوي. بعدين لأنه دعاء الله. لأنه دعاء لي أرضه. ودقوي يستاميز دعاء لي الله. الناس كلهم والله حس. لو في زوال صلة بهناس في جامعة وشال لون الفاتح ما بتركزون ما شير الفاتح كلهم تركزون وخشوع شديد يعني, يعني. لون جديد وكدو دو وفلسل كيلو, ملون كيلو, كيلو ملون ملون. ملون. لكن هذا لم يريد وقص على ذلك كثير من الأمور طيب أيها الإخوة الموضوع طويل أنا أنفذ إلى الخلاصات الأخيرة في الموضوع أسباب انتشار هذا الفكر من جديد واسباب ظهور المتهم الاول في تقديري السبب الاول الاسباب الفكريه والمنهجيه المتعلقه بالمفاهيم التي يمكن أن نسميها الشبهات وهي كثيره مثلا بعض الناس يسرد بالايه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون هي آية واولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا يجوز الإنسان أن يعادي أولياء الله من عادى لي وليا فقد اذنته اجنب بالحرب لكن ايها الاخوه ينبغي ان تعلموا الشرط الاولياء بشر, بشر وهم عبيد لله لا يملكون صرفا ولا عدلا بعضهم من الانبياء يصاب بالمرض ابتلاء وبعضهم يزج به في السجون ابتلاء كيوسف عليه السلام وبعضهم يفقد ولده ويبكي عليه حتى يذهب بصره هو ولي من اولياء الله بل هو نبي من انبياء الله وقص على ذلك يصيبهم المرض ويعتريهم الضعف قهر الربوبيه عليه البادل هو القاهر فوق عباده ثم يقال لمن اتى بالايه ماذا تريد ان تصيبك الا انهم أنه يفعلون ما يريدون وانهم يفعلون ما يشاءون وانهم يدبرون ويصرفون ولهم الحكم وكل شيء عندهم من الحكم إلا لله الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين اذن هذه الشبهات يبدا تجلى من ذلك استدلالهم بحديث لا يزال عبدي يتقرب من العدل واليد حتى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها وركه التي يمشي بها ويده الذي يطش عليها والتي يطشوا بها يقول يقول لك معناه الكلام ده شنو الأولية معنى ما شنو ها مصرفين بيدير يعمل ويجي لكن نهاية الحديث تؤكد المعنى الصحيح ولئن سألني هو كيف بيعمل عليك كيف بيسالني يسأل الله ليه ولئن سألني ولئن استعادني هذا شنو؟ لو يعيدنا معناه هو في النهاية عبد ليس هو كالله لا يكون ذلك أبدا لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البسيط طيب معناه شنو؟ الحديث لا يزال العبد يترقى في مداري الطاعة حتى يصل إلى درجة اجتناب المعاصي فقوم بصره لا يبصر الا ما يرضي الله وسمعه يوافق السمع الذي يرضي الله فلا يسمع الا طاعات وتجده مجتنبا للمحرمات ورجله لا يمشي بها ولا يرفعها الا لطاعته ويده لا يمد, بها إلا... لا يمد يده الى حرام يوفقه الله بان يعصمه من المحرمات بكثرة استقامته على الطاعه فقط, فقط وليس معناها شموس وقص على ذلك كثير من شنو من الشباب يعني من اسباب ظهور هذه المساله في اشياء بتحتاج الى شيء من النقاش الفكري والتمحيص وتبيان بعض الحقلي هولا ثانيا اسباب نفسيه عاطفيه وهي ان الناس عندهم ميول بالتعلق بالمحسوسات وعندهم رغبة جامحة في التمسك بالماديات والملموسات اخوانا الكلام ده قدت بتقول يا اخي الناس في شنو انت ما في، امشي الجمعة عصر الجمعة حمد المين. مش دي القبة الناس مش باركين ساجدين في الحجان وبيبكي. في الحجر بتاع راجد راجل اطلاع بارك بارك بيروك وراجل راجد بروشو في الحجر وده لو سأل الله براه كن لكن كن من الشيخ والرهب والناس يقول ده الدين ذاته يتحلل من ذنوبه ومعاصيه تلقى الناس متعلقين بأستار الكعبة وأستار الكعبة حريب جاي من الصين ويتمسحون بمقام إبراهيم وهو بولاق جاي من إيطاليا رخاء جزاز جاي من إيطاليا ويتعلقون بالحجاره لا يجوز استلام حجر من الكعبه الا شنو الا الحجر الاسود واليكن اليماني وذلك لان النبي عليه الصلاه والسلام فعل فيصبح هذا من الشعائر كرمي الجمرات والمبيت بمنى ومزدلفه والوقوف بعرفه وعمر قال رضي الله عنه اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تدوب ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك وليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب وهنا تستلم أحجاج ويتبرج بها الناس في الخرطوم عاصمة الثقافة سنة كم 2005 لو كانت معايير الثقافة الدين الخرطوم تيطيش تجطيش والله الجبار دي لا لا لا حمد النيل تجيب النيل خلي بقيت الحاجات حمد النيل بس تجيب النيل بمعايير الدين يختش يختش, يختش. يخواننا هذه وثنية تعلق بأحجار لا تنفع ولا تجدي ولذلك يعني هؤلاء يريدون إيمان بالمحسوسات والتأثف زي ما في زول قال أنا كنت لا لقان هناك الحرب في مكة, في مكة. قال لي يا خلق بجي. بجي كنت بمشي حسين هل قال الناس يبكوه احنا ما ببكي قال شكيت في ايماني طوال قال لما نجيت هنا مكة شفت البيت بكيت هل هي مؤمنة الناس انت مؤمنين ما صحيح ذا تمام انت الناس لضعفها العوامل النفسيه والعاطفيه تدفع الانسان أن يتعلق بشيء شنو محسوس شيخ الهدى قدامك الناس تريد رغبه في مثال هذه الامور أمور. ثم اسباب سياسيه ان الحكام ووسائلهم تثبت وتكرس للخرافه فسيف السلطاني في خدمة فساد الخرافة وللحكام أسبابهم ودوافعهم الكسب الشعبي من خلال جماهير هؤلاء فلو عاد الحكام هؤلاء ظنا أن الناس ينقلبون ضدهم بل بعض الحكام دينه شوفوا شو ده شنو دين وبعض ضعاف الدين لأنه لم يقم على الأرض دين يريد أن يقيم الدين ولو بالبعض وليس لما قلنا الدين عملنا كذا وعملنا كذا والشيخنا عملنا ليه والشيخنا عملنا, عملنا فالأسف الشديد الحكام فعلى مر الدهور والأزمان يلعبون دورا كبيرا في التكريس الخرافات إما للسند الجماهيري وإما للكسب الشعبي وإما ظنا أن لا يثبتونهم على الحقيقة يا أخي في حاكم كان بيجيبوه يقعدوا ليه في الكنب براوه في السودان ده. كان حق السودان يجيبوا يقعدوا في كنا براه الشيوخ يقول ليه يقنب براه قاعد عن يمينك الرسول عليه الصلاة والسلام وعن شمالك الملايك والمسكين يقنب يقنب كويس ووو. وو. <تصفيق> وتلك الناس قاعدين بحض. بحض وقاعد براه والكراسي طاضية يطرطشون لك طرطشة شديدة حتى حسنة منوعة والحكم زال قال الله حسنة ما ندمان إلا على قعاذيب كتبك إنه مبرايدة تشير تشير أشاء أنا أوريك إنه الخرافات كيف يتلعب بعقول هؤلاء بأ والله خلمك في بعض الناس بتخيلوا إنه بيثبتوا ربا ما بثبتوا ربنا ثبتوا بثبتوا ربا ما بثبتوا الشوق كان كان ده أكبر كويس أكبر مع الشوق ده كويس الله بثبت ثبت نسأل الله السلام والعافية ثم أسباب اجتماعية تقليد وإره دون أن يكون هنالك علم ونحف بالتقليد والإره وجدت هذه الأمور والمسائل ثم أخيرا المصالح المادية بعض الناس يعلم انه على وردان ولكنها الأبه والوجاه والمكان والرفع والشهرة والجماهير والى غير ذلك من الامور ومن الكسب الذي لا ينفع ولا يسمن ولا يغني من جوع اخيرا الحلول كيف نواجه هذا الفكر كمتهم اول ومن نحن اذا حاكمنا الفكر بدايه نكون قد حاكمنا اقواما واناسا واشخاصا كثر طيب معالم الحل النهج العلمي والنهج الدعوة والنهج العلمي بالتحرير والتقرير بمعنى كل هذه القضايا والمسائل تحتاج إلى تحرير علمي كثير من الناس يعني في زول يقول من عادى لي ولي فهم الحديث فهم غلط وبعدين برضو يصدق في الصلاة قال المالكية نحن ننقش فيه ونلقى أول حاجة القبض عمالك ما في بس راح البيت غير فتحنا الموظف كويس؟, كويس اللي جاء القبض وما قال قالها يا اخواني انا تاني قبضت ما فقدت ها شفت تاني انا معناه انت لعبت بل بالقبض انا هديت فلوس علمي وني طيب عاد لي ولي إن المساله الأولياء الصالحين ربنا بدافع عنهم ولا يجوز الطعن أل أل فيهم وكذا وكذا ولكن أولياء لا يملكون كذا ولا يملكون كذا لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا الكلام الظناو وكراماتهم الكلام العلمي الموجود وإنه كنت سمعهم اتكلموا وكيت عليه قال يا اخوانا انتوا بتخلوها في يوم واحد اخوانا حب حبه انا قررت لكم بالجد ماشي لا في اولياء طوالي داتا بتقولوا حاب في يوم واحد وانا بالراحه عليك فده بالتقرير والتحريف تحرر المسائل الرسول عمان لا ما انتوا تعملوا في عباده ولا هي عباده ترجو بها القرب من الله أيه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهكذا قس على ذلك ثم النهج الدعوة الاعتناء بهذا الفكر ردا عليه. الاعتناء بقضيه التوحيد. ثم النهج الثاني في النهج الدعوي. النقطة الثانية رد الناس إلى الكتاب والسنة. إذا الناس رجعوا الكتاب والسنة براهوا يعرف الكتاب والسنة في نوبات ولا ما في نوبات. مما يكفي. بلج أصح الكتاب والسنة ما فيش نوب. ما في بيعرف إنه ما من الدين. ويبدح هكذا يعي ويفهم يقرأ القران فيقر عند التوحيد واولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم الذين وحدوا الله ولم يشركوا به شيئا واولهم بعد الرسل الصحابه الكرام رضي الله عنهم اجمعين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا يكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة التي كانت عن المتهم الأول وعندنا متهمون كثر هذا الأول ولكن أسلفت في بداية الأمر أن اختياري له لسبب أن التلبيس بشانه اكبر أكبر من غيره وهذا لا يعني أنه ليس هنالك في الساحة متهمون بأفكار ومناهج نحلوها باطله هذا أيها أيوة الاخوه بالنسبة لهذه القضية اختصرت فيها الكثير حتى تكون محاضره مستوعبه حتى لا تطول على الناس أصو الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول وبارك الله فيكم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأسئلة التي وردت إلينا بعضها في شكل التماس وبعضها في شكل مقترحات فهذا الأخ يقول جزاك الله خير الجزاء وجعل هذا الكلام في ميزان حسناتك أرجو أن تسجل هذه الكلمات في الشرائط وتوزع للناس واطلب من من أحضر مسجلاتهم أن يذهبوا بالشريط إلى إحدى المؤسسات الدعوية الخيرية من اجل أن تعم الفائده وأنا حتى الذين لم يحضروا المسجلات أود أن أحمل كل من حضر واقتنع بهذا الكلام أمانة أن يبلغ هذا لغير المقتنعين وأن يناقش وإيها الإخوة والله نحن لا نريد أن نتشفى من أحد والله ليس بيننا وبينهم مشكلة في الثروة أو السلطة والله العظيم ما اختلفنا في قسمة الثروة والسلطة والله البرع يتوب من هذا الكلام غدا يكون من أحب الناس إلينا ونقدمه علينا علي. ط... لكن هذا الكلام ايها الاخوه كلام, إخوة... كلام خطير طالما انتم اقتنعتم بان هذا الاعتقاد فاسد ان ايها الاخوه هذه امانه اذا اقتنعتم بهذا الكلام انه حق كل من تجد انه ممن يميل الى هذا الرجل ويحبه بينوا بيين له ايها الاخوه الراد على اهل البدع مجاهد في سبيل الله هذا من الدين نحن نرد على من اعطى الاولياء حق الألوهية والعبوديه والتصريف والحكم والتدبير في هذا الكون نحن نرد على من يدعو الناس الى ان يستغيثوا بالاولياء والصالحين وهم اموات عند نزول الملمات والكرب والشدائد ولذلك ولذلك الأخوة ينبغي ان يبين للناس اولا الاعتقاد الصحيح وان يحذروا من الاعتقاد الفاسد انا اؤيد كلام هذا الأسل. وهذا يقول بعضهم يقول ان فهم حديث لا يزال عبد يتقرب الى بالنوافل النوافل هو الفهم الظاهر سمعه سمع الله وكذلك سائر الحواس كويس وان فهمها لا يستعملها الا في مرضات الله انما هو من عندنا ولا دليل عليه طيب انا اناقش نقاش اعمق شويه طيب كده خلي بارك. الناس بيقولوا سمعك سمع الله هل يقرقوا أن لله حواس؟ هذا السؤال سنقبع ميقين الله عنده رجل هم هم عقيدة هم الله عنده رجل عنده يد عنده سمع. عنده بصر هم اعتقاد الناس الناس عقيدة التعطيل وأحيانا التأويل صح إذا كانوا أشاعرات فلماذا تؤولون في كل الصفات وادائيتم الى هذا الحديث تاخذونه على ظاهره واحد اثنان هذا الحديث هو دعوه الى الاعتقاد الفاسد وهي عقيده الحلول ان الله يحل في مخلوقاته طيب الفطره تقول ان الاله شنو الفطره السليمه تقول ان الاله شنو واحد الذين يتقربون الى الله بالنوافل هم؟ وصاروا اولياء كم قول مليون مليون عند قدره كامله في قدرة الله معناه في مليون اله في مليون رب عرفتم هذا واحد طيب ثالثا في الرد قلنا ان اخر الحديث يستقيم معناه باوله كنت سمعه وبصر ويده ألا تنقش بها ورده لا يمشي بها زهد بك سمعك سمع الله وبصرك بصر الله ويده بعضشا كيد الله لماذا يسأل الله ويستعيذ به ولماذا يدع إلى الله هذا يدع شنوك هذا يدع شنوك إليه فقوله استعاذني وسألني يدل على أنه في مقام شنو في مقام العبودية والضعف ثم يقال الانبياء أنبياء. هل ينطبق فيهم هذا الحديث هل هم عبيد لله نعم, نعم. هل تقربوا الى الله بالنوافل نعم من منهم قال انا مثل الله تماما او لم يسأل الله ويرجو اليه ويدعوه ويستغيث به و... وكانوا يدعون الضعف والعجز أمام الله عز وجل قال هذا من فضل ربي ليبلوني فاشكر الفضل ام اكفر وهكذا قال ربي أوزعنا أنا أشهر التي أنا علي وعلى والدي وأنا صالحا وأيوب إذن هذا ربه أني مسني الضره وأنت أرحم الراحمين وهكذا ثم أيها الأخوة هذا التفسير هو تفسير ابن دقيق العين رحمه الله تعالى يقول كنت سمعه أي سمعه كنت سمعه بمعنى تنزيه سمعي الولي, الولي أن يسمع, يسمع إلى الحرام وهذا ليس من الولي. من الولي إن من من؟ من الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك, وشكرك, وشكرك وحسن عبادتك ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينهم في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون هذا هو المعنى الصحيح حتى المعنى الذي على ظاهره يخالف الاصول فضلا عن النصوص حتى, حتى الاصول يخالفها كيف تخرج من هذا ف... ف... وهذا ليس تأويل أيها الإخوة إنما هذا نفسه هو اخذ الشنوء بالظاهر كنت سمعه أشنوء الذي يسمع به كنت سمعه الذي يسمع به ليس أن سمعه مطلق ولكن كنت سمع والذي يسمع به كثير جدا في احاديث اخرى لا يؤولها لا. لا ياخذها الناس على ظاهرها مرضت فلم فلم تعد لي استطعمتك فلم تطعمني استجوتك فلم هنا الحديث كنت اي كنت معهم وهذا هو التأييد والنصر ان الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون هذا هو, هو الـ الـ الـ الفهم للحديث وهذا هو نعم أيوة كنت هو كنت هو لم أقف على هذه الرواية لكن الرواية التي اوردتها هي رواية البخاري هذا الحديث البخاري أما كنت هو هذه لم أقف معلها العلم عند الله تعالى يقول السائل السلام عليكم بعد لقد تحدث ترابي في الندوه التي عقدت يوم الاربع ان ليس في الاسلام حكم للردة لا في القران ولا في السنه وارض توضيح الادله والرد عليه كما طال كما طالب بالمساواه والمراه لسه الزول ده يقول في كلام هذا اخواننا حب زولي قيطي يقول لا أعلم حكما في الكتاب والسنة فيما أعلم يقول فيما شو فيما أعلم يا أخي حكم الردة ثابت بالسنة حكمه أما ذم الردة في الكتاب موجود حتى الآية التي سدل فيها من الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا شنوش كفر لم يكن الله ليغفر لهم يعني هذا ذنب شنوش ذنب المرتدين أما حكم ذلك ورد في حديث ابن عباس في البخاري من بدل دينه فاقتلوه وورد في حديث معاذ في الصحيحين انه لما ورد الى اليمن وجد يهوديا مقيد قالوا اسلم ثم ارتد قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله انه قال في الصحيحين ايما رجل وايما امراه ارتدت عن الاسلام فاضربوا عنقه قضاء الله ورسوله قالها ثلاث مرات في الصحيحين وحديث الصحيحين، حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث كفر بعد ايمان وزنا بعد احصان والنفس بالنفس وقولهم في الروايه الثانيه لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث السيب الذنب والنفس بالنفس وال لدينه المفارق للجماعه قال والله كان يعلم انه فنذ التراب لشجاع الدين فنا عرفوا المفروض حجوا إلى أولوف الحارث. قال رحمه الله ولا يلزم أن يترك الدين وأي حارب الجماعة المسلمة. فإنه من فارق دين الجماعة فإنه من ترك دين الجماعة فارقه فارق الجماعة وفراق الجماعة والفرق المعنوي بقول عليه الصلاة والسلام إنما يأكل الله مع الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسيه ومن شده شده في شنو في النار ممكن زولي يخالف الجماعه هو في شنو قاعد معهم ما يصلي صلاه يخالفهم في دينه ولذلك الادله متوافره والسنه نعم صحيح حقوق يا اخواننا حتى القول بأنه المراه لا تقتل حديث امك أم قرفة. أم قرفة أن أبو بكر قتلها لردتها وأن عمرا قتل لردتها عليكم بسنتي وسنة مر؟ الخلفاء الراشدين بحضر يا السنة أركان الدين تبين بها الصلاة فاصيلة وين؟ اوقاتها الخمس ركعاتها ما يقال فيها بدتها نهايتها أنكامها وين؟ في السنة وكذلك في السنة في الصحيحين وعند البخاري كل هذه الأحادي تقول على أن حد الردة قائم أيها الأخوة هذا نوع من أنواع الهزام أنا ورية أنا لما ناقشت هؤلاء بقولت الأخوة أنه ما لا تكتبوا الردة له قالوا أنه الخواجات بيقولوا حرية الاعتقاد وتطيب هل هذا حكم؟ اصلي أن طارق طارق طارق الحكم طارئ المشكله الحكم الذي نجعله حكما في زمن الضعف والانهزام نريد ان نقلل له نجعله دينا هذا لا تتاكد اننا نحن الامر ضعيفين لا نقدر ان نقيم الدين ابعد لكن ما تلتقي الدين مشوه وزود الدين ياتو الاصلي ان نزل من ربنا على الرسول عليه الصلاه والسلام ليس هذا هو الدين انتم ما قدرتم تاخذون جزيع يدنا للنصارى وهم صاغرون يقولوا يا اخواني احنا مقدرنا. لكن ده في الدين شنوف موجود لما نأجوا ناس عقوى مننا يعمل الكلام ده لكن تقول تقول ما في جزية في الدين القال من الجزية قائمة الى يوم القيامة لانها حكم في الكتاب ثابت لم ينسخ حتى يعقل جزية عيدي وهم صاغرون انتهى الكلام انت تقول انا مقدرت والله بيعزرني لان انا مقدرت لكن ما تقول دا الدين ذات ده الفريق قولوا إن إحنا حد الردة ما قدرنا عليه ما قدرنا نقيمه <تصفيق> لكن ما قوله ما في حد ردة شوفوا الفرق بين الأمرين ولله حد الردة لكن فيجوا ناس أقوى مننا في زمن يكون من غلب الإسلام المسلمين يقيموا حد الردة هذا فرق, فرق. ولذلك إيه والإخوة حد الردة ثابت وهو من الحدود المتفق عليها حتى الفقهاء الذين قالوا ليس هناك حد اسمه الردة قالوا من ترك الدين وارتد يقتل ولكن تعزيرا وليس شنو وليس حدا اتفقوا في النتيجة واختلفوا في المقدمات حتى هذا هو الخلافة الموجود